وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم فخريا أم زاغت عنهم الأبطار إن ذلك لحق تخاطم أهل النار قُل إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ وَنَبَأُ الْعَظِيمِ انتم عنهم مغرضون ما كان لي عندي علم من في الملأ الاعلى اذ يقتسمون اي هو الهي الا أنما أنا نذير مبين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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا مَا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طيب قال فاخرج منها فإنك رجيب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 قَالَتْ فَفِي عِدَّتِكِ لَا أُحْصِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخَلَّصِينَ